هذه القصيدة هي موضوع احساس زائر وهو كيفية الدخول والخروج من حرم الحبيب والأب الإمام الحسين عليه السلام بقلم الشاعر المبدأ أحسين العجيلي وبصوت الرادود أحمد الطائي بصبع الزرف الغيم وتخر ميفا قايف وطبش بالعوايف في ورا اسم توحيك وحسبي دفوف بيها دفو وحسبي زراق شبات القمار القمر لو شاف نطلع منك مطيط اجي شايل يا اسمع عند نوش واطلع بيا وهاس واطلع بيا وهاستو متزوج يقين يقين اصنع الجد حمل طق ما ماي بماي بس الذنب يمنع ما يبي دي وعيت طب بقلبي يشع القمر بالليل ورد ينبض قط ينبض قط شايب وجمل الحج اسمك بطن جلينش حيا يا بليز اسمك بطن جلينش حيا يا بليز اسمك بطن جلينش <تصفيق> حيا يا بليز ايي اي اي اي اي الحياه جوف ديره يا رب حضرتي لبطنك البعد عنك عنك حبيبي حبيبي يا حسن البعد عنك فعل بيه الليون تروح العلاقه بين الله وبيهنا يشنش موسيقى أطيب ماي أطيب ماي زمزم قابل اسم أطيب ماي, أطيب ماي أطيب ماي زمزم قائب نسمح سيل ما جامل ما جامل يا زمزم حود ما يكميج الهوى مهيل مفلس بي نفس عباس بلاش ببلاش العافيه وما مش خلق ضيق يقلن اللي جاي ياللي قال يقلن اللي الهوا هب عليك يا فقعوه الضوج صيحه وخلي يجي المجاع مجعد ثواب يضوك وتحدى إذا زردوم وما يشرج دقيق كفولي بس خليسكت الصفصف سوالف باردة وخضره ودماغي ضج وحيس وحسبالي شكسن بحلق ذاته حسين, حسين حسين حسين حسين حسين شوف الورد شاين ضيج أزاعي انزاعل ازاعل حضن ام منشبق شباك يا جذب الماي يا جذب الماي بس يمحونك مثليت يكونك تنشهق وبريت تحط تكون وبعد او بعد او بعد أو بعد أو بعد أو بعد, أو, بعد أو بعد أو بعد أو بعد ماجر نفس وعلي كريت أزليج أنا معتاز نظره مو بعازة حلم الجدم يمشي عدل بس الفكر يعويج بخيرش دائم بس محتاج عكازات عرج ما طاب وهن بس العقل يعريج بلاش, بلاش بجهرة ما يقعد العاقور امطر يا ندى الله يا ما يا الله يا ما يا الله دقطر خل طق انسان التفاتة صغيرة منك خلي الله نهج يا ابن الكل شي ما كل خلق لولاك يا الله يا باب الله القبل للخالق يخرج تبناني يا من نسيتني ابن فلان هابو يا هابو يا شقلت هابو يا شقلت هابو يا ابن الفرج فرج بل عطريج بين الحاجة والقضيان ما خلي يتزاير ما خلي يتزاير يطلع من دنيج بقلم الشعر المبدع أحسين العجيلي الأداء والتوزيع والهندسة الصوتية أحمد الطائي المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي البث والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي